شلون بي يوثق الوزن حسابي وانت راس مني المعاصي كتابي وانت راس مني المعاصي كتابي شلون بي يوثق الوزن حسابي وانت من من معاصيك وانت بس من معاصيك تابي شلون بيه لا مني لا جل واخذ سام عيل مات ولساني انسيكال ظلت عيوني تدي على الأهل شوف هاته اللي اتدمع ومصابي شلون بي النفسنا مني خمات ومني مالكي ماتخذ روحي وصعد وللم غاسل طلعات وقام غسالي جار دي ثيابي شلون بي يبكى فلو لفاني كل القابر عقبي الغسل شالاني ونزلاني بحفرتي واراني قام حفاريه في الترابي شلون بيوثق الوزن حسابي وانت بس من المعاصي كتابي وانت بس من المعاصي كتابي شلون بيلا ما سيت بحفرتي دار غربا والهال على المن بك لا وحشتي وبعيده عني هل يا احبابي شلون بيلا وفرتي دار غربا والهال الغربتي لا عمل ويا عي وي وحشتي وبعيده عني هل واحبابي شلون ويا ضغط جسمي القبر yomayn khashmi hali dunnidor shlon hal naqafi biyamil hashur ya khidi al ma'bud bi stig wa bin e shlon وقام ينشك باش قضات العمر شنه ذاك الوقت من عند العذور شنه عن ذيك المعاصي جوابي شلون بي يوثق حسابي وانت مني المعاصي كتابي وانت بس مني المعاصي كتابي شلون بيا منفرد باعمالي والذنوب تصير كلها قبالي وادري منكر مايرو فيه ولا بحكم الله علي يا حبي ايش لالبي يمنو بيوم الحساب شايل ذنوبي وجد دام الكتاب شنه عذو شنط للباري جواب من ها تجبني ويزيد تاع تعبي شلون بي يمنا التفت ويمين بيام هالي شيب من عند الجنين ما ولان دم منفع وعي الضبنابي شلون بيوم ثقل وزني وانت راس من المعاصي يا خاشلمني عيفني بذاك المحال ونوخيب وادي حمار جاوي واصل الليل محشر وعايل اللي لا نحسين نادي شافي علم انشعة تغفر يا إله العالمين جاهد من نصاريخ ضابي مهتلج لك يا إلهي بالشب حتى يا معبود عبد الله طفيل وراحة عيالي سبايا على الهزي عوجه بذبح أهلي وحرج أثنابي